والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّرَن عنهم سيئاتهم ولنجزيَنهم ولنجزيَنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ من ربك لا يقول إنك نا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن حمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاظْرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ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 فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه ام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 مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالنبي الذي انزل الينا وقولوا بالنبي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلا واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوو ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنون إن أرض واسعة فأيها يعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 الا ان مَنْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولوا ان الله فانا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحياه الأرض من بعد موتها فأحياه الأرض من بعد موتها لا